شيله من كلمات الشاعر عبد الملك خضر السوادي أدا سليمان الحمري قال ابو نادر مساطلة الليلة سري ذي بدور على المحبوب في كل ديره قذب حتى الشوارع والقرابة الصحاري Gidl-eis-bog-i-kammel maar fina Fjellig